الوحدة الأولى الدرس الثاني نتعرف على مدرستنا واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور مهندس كبير مختبر صغير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 نجار حديقه